جاء شهر الصيام بالبركات شهر الصيام فأكرم به من ذائر هو آتي اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان وأعذنا من النيران واكتب لنا برحمتك الجنان يا حنان يا منان